الحمد لله ربما الله الذي خلق السماوات والأرض أولا بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شبيع أبنا تتذكرون يدبر الأمر من العالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم <تصفيق> الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان طيل ثم جعل أسله في سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه الرحيم وجعل لكم السماء الأبصال والأفئذة قليلا ما تشكون وقالوا أئلا ولم لا في العرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل ادعبكم لكل موت الذي يوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرضعنا نعمل صالحا ولو ترى لكن حق القول مني لأملأن جهنم من النحة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا إِنَّا نَسِنَّاكُمْ وَذُوقُوا عَلَى خُلْدِنَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُحْمِنُ بِآيَاتُمَ الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا ويسدحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما غزقناهم ينكثون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء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 يَوَّلُونَ لَهُمْ ذُرْقًا وَذَابًا النَّارَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَقَدْ آتَى كتابا لا تكون في مرية من لقاء وجعلنا مودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما يسنعون. أولم يروا أن هنا نسوك الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح فجعلناه سبيعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كبورا إنا أعتذنا للكابرين السلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان لزاجها كافورا عين يشرب بها سم قن طنيرا الله شر ذلك اليوم ولقهم نظرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنته حنيرة متكئين فيها على الأرايق لا يرون فيها شمس ولا زبدة ولا دنيا عليهم جواز الجبل عين فيها تسمى السبيل ويطوف عليهم من دار مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم رأوا أنماذرا وإذا رأيت ذم رأيت نعيم ومركّب كبير. سَبَأً مَّوْقُونَ شَاطِئُهَا وَغُرَفًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً أَوْ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّنَا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا من الليل فاسيذ له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحقون العاجلة وعذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء أخذ وما تشاءون إلا أني يشاء الله إن الله كان علما حكما يدخّر من يشاء في رحمته والظالمين عدلهم جابن آل